قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوفود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن بالله